قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت اتَّمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَلَيْسَ يَتَمَنَّى النَّجْوَى أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أي والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا اودد احدهم له رعا من ان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ولا قدر بل أكثرهم لا إِذَا وَاللَّهِ وَأَعُوذُ بِهِ نَبَتَتْ